لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أزل إليك يؤمنون بما أزل إليك وما أزل من قبرك والمقيمين الصلاة. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولائك أولائك سنأتيهم أجرا عظيماً